بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المزيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إِذَا مَسَّنَا وَطْأَنَا لَا تُرَادُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى غَائِبِ أَذَارِنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَإِنْ لَنَا كِتَابُ الْحَفِيظِينَ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مليد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف لليناها وديناها وما لها من فروض والأرض مددناها وعلقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل دوج دهيد تبصرة وذكرى لكل عبد منهيد ونزلنا من السماء إلى أرض رَزَقْنَا لَهُم مِّن جَنَّاتٍ وَحَضَرَ حَصِيدَ وَنَفْلًا بَاشِقَاتٍ لَّهَا ظِلٌّ مُّخْلِدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ دَلْوَمًا مَّنْثَ كَذَلِكَ الْخُلْدُ كُلَّ نَبِذَ فَرَمَوْهُ قَوْمٌ وَأَصْحَابٌ سَوْتُمْ وَعَادُوا فِيهِ الْعَوْنُ رَئْفٌ وَنُذُبٌ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ قَوْمٌ تُبًا كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ وَعِيدٌ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 الَّذِي اَتْرَقَ الْمُتَلَقِّيَا عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ قَائِمٌ فَإِنْ تُرِيدُونَ الْمَوْتَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا قُلْتُمْ مِنْهُ صَدِيدٌ وَنُفِخَ فِي صُورٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَأَنْزَلَ اسْقُلُ نَفْسٍ نَعْسَاءَقُوا وَشَيْء وقد سيري وقلن من الاذاك شفنا عنك غباء اسد بصرك اليوم عديد وقال قالوا هذا ما له يا حسين عديد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع علم الخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قليل ربنا ما قضيت ونا انت كان في ظلم من دعيم قال لا تفتقروا لدي وقد فضلت اليكم من عين لا يُبدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِمُعَذِّبٍ مِنَ الْعَذِيدِ يَوْمَ نَقُولُ جَمَعْنَاكُمْ فَتَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْوَعْدِ يَخْسَرُونَ مِنَ الذِّينِ جَنَّتُ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ مَعْدُودَةٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ رَحْمَةَ رَبِّهِ وَجَنَّاتِهِ فَلَهُ نَجِيٌّ يقولوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيه ولدينا مزيد وَكَمْ قبلهم مِنْ رَجُلٍ قَدْ لَمْ نُنْقِرْهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَغْشًا فَنَخَرُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِلَّا فِي ذَلِكَ فَلِلإِخْرَاجِ مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمَاءَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَأَرْقَى الْقُرُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي أَهُلُ النَّارِ مِمَّ خَلَقَ مِنْ قُحُورٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّرِيحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشطط الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أعلمون رايه بجبار اذكر بالقران من يخاف وعيد